هشام عباس فعلا كنت طيب كلمات كريم سامي الحان سيد راضي توزيع نوار بهاري على نفسي كتير وسكت عملت الناس بضمير اتبعت شفت كتير وغالل في الدنيا خدت بالي لما باب انا فضبية انا فضبية na fbi baiet ala akhiri li ala tul makhlob al amri shufte li ma hadisum shafu wetpamelte li hadi madat qit ala ik ben Ik ben een vreemdeling. Ik ben een vreemdeling. Ik ben een vreemdeling. Ik ben een vreemdeling. Ik ben een vreemdeling. تطعيب لدرجة ما تتوسف كانوا عالم عالم ضعمرها ميت من جوه ما بتنضبش فيهم لأمي وخباس واخدينها بالوراس فيهم لأمي وخباس واخدينها بالوراس فين الولاد لازينة واجدين أمك en ja, fijn, kunt toch even, toch even, de dag, يشوفوني بيقوموا يقعدوني وبرمضت عينها تسوني انا اتخدت في دوكه ما لقيتش اي صرفة بعوني بكل حيل عرفوا زي يلعبوها والخطه كات محبوكه قالوا وهو ما يشوفوني بيقوم يا دولي وبرمضت اتخذت بدوكا انا اقشي اي صرفة من التعورم حرفه حرفة ازاي يلعبوها العبوها كانت كان محبوكا ماخدتش بالي خالص من حبة كدابين كان قلبي صاف وخالص مع خلق مش واضحين اديتهم الف فرصة لعبوها مع er zat de nes en de lui, hoe zit je weer goed? Ik vond je niet zo goed. Ik heb je Ik heb je verloren. Ik Ik Ik